بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا درس جديد من دروس الملخص في أصول الفقه وكنا قد بدأنا في الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والاستحسان والعرف إلى غير ذلك من بقية الأدلة وقد انتهينا من الدليل الأول الذي هو الكتاب ثم شرعنا في الدليل الثاني وهو السنة وتكلمنا على تعريف السنة وإطلاقات أهل العلم على لفظ السنة وحجية السنة, وحجية السنة وقسمنا الكلام على حجية السنة في نقاط فتكلمنا على حجية السنة من الناحية الإجمالية على سبيل الإجمال ثم تحدثنا على, على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدثنا على عدة أمور خاصة بهذا الدليل وبعون الله تعالى سنتكلم اليوم على حجية تركه صلى الله عليه وسلم الطرق النبوية المقصود بالترك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور هل هذه الطرق مشروعه يعني يؤخذ يعني مشروع بمعنى أنها دليل شرعي النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب فهل من السنة ألا يأكل إنسان لحم الضب النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمور فهل جميع الطرق النبوية بمنزلة واحدة من ناحية الاحتجاج أي يؤخذ منها الاستحباب أو يؤخذ منها الوجوب أو يؤخذ منها التحريم أو يؤخذ منها الإباحة أو الكراهة أو غير ذلك هذا ما ما سنبينه بعون الله تعالى في هذه الحلقة فنقول المقصور بالطروق أي الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطروق أنواع ولذلك نقول المبحث الثاني في هذا الدرس اقسام أو أنواع الطرق النبوية النوع الأول ترك المكروه طبعا ترك المكروه طبعا يعني هناك أمور هناك أمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته ببشريته مثال ذلك ككراهيته صلى الله عليه وسلم وتركه أكل الضب وهذا الضب حيوان معروف يشبه مثل الأرنب حيوان صحراوي ففي الصحيحين عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمون فأتي بضب محنوز ضب مشوي فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أراد أن يأكل فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل قولوا لهما يعني هذا الطعام عن هذا الطعام عرفوه به فقالوا يا رسول الله هو ضب هذا الطعام ضب فرفع فرفع يده فرفع يده بما فرفع يده صلى الله عليه وسلم بما يريد، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقال هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أي خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أنه ضب رفع يده ولم يأكل، فقلت يعني خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله أحرام هو يعني هذا الطعام حرام فقال لا ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه يعني لا أستطيع أن أكله لم يكن عند قومي لم أكله من قبل فلم فلا أستطيع أن أكله نفسي تتع... يعني نفسي لا... لا أجد لي رغبة من أن اكل هذا الطعام فتركه النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته وبشريته قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر يعني أكل الضب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب فهذا يسمى ترك نبوي نوع من أنواع الطروق النبوية الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الترك من فهذا النوع من الطرق ليس تشريعا لأمة صلى الله عليه وسلم فالترك بداء الجبل البشرية لا يدل في حقنا على على تحريم ولا على كراها فترك أكل الضب مباح وأكله مباح لأنه ترك جبلي إذا النوع الأول من الطروق النبوية من الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها تركها النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته وبجبلته كبشر وأنه لم يرغب في هذا الأمر ليس من باب التشريع أو من باب الوح إنما تركها صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية فهذا ليس فيه تشريع فلا نقول أن أكل الضب مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه ولا نقول حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يأكل منه إنما نقول أنه مباح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بداعي الجبلة البشرية بداعي الجبلة البشرية الطبع النوع الثاني من الطرق أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني ترك النبي صلى الله عليه وسلم أو الترك الذي قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الكلام هناك أمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم لخصوصيته بذلك يعني أمور خاصة به مثل ماذا؟ مثل أكل الصدقة أن يأكل من الصدقة أن يأكل من الزكوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن ابنته الحسن ابن علي عندما أراد أن يأكل طمرة من تمر الصدقة قال له ان لا تحل لنا الصدقة إن ال محمد لا تحل لنا الصدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاكل من الصدقة وذلك لانه من خصوصيات صلى الله عليه وسلم كما ان من خصوصيات صلى الله عليه وسلم عدم الجمع بين أكثر كما أن من صلى الله عليه وسلم جواز الجمع بين أكثر من اربع وجواز الوصال في الصوم هذه من خصوصيات صلى الله عليه وسلم فكذلك من خصوصيات صلى الله عليه وسلم ترك الاكل من الصدقه من مال الصدقة. فلا يجوز لمحتاج انسان فقير من أن يقول مثلا أنا لا أخذ الصدقة لماذا لماذا لا تأخذ الصدقة أيها الفقير أيها المحتاج يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها نقول له لا هذا الترك خاص به صلى الله عليه وسلم وبآل بيته صلى الله عليه وسلم إذن الطرق النبوية طرق أمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية كأكل لحم الضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله وترك أكله، هذا لا يؤخذ منه تشريع، لا يؤخذ منه كراهة ولا تحريم، إنما كل ما في الأمر أن هذا أمر تركه بطبيعته البشرية، فأكل الضب مباح، كذلك هناك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من المال الصدقة. هل يجوز لنا أن نقول لا نأكل من مال الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها؟ نقول لا هذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم النوع الثالث من الطرق أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مخافة أن يفرض على أمته أمور, أمور معينة من العبادات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها لماذا كان يخاف أن تفرض على أمته ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل يترك العمل بعض الأعمال وهو يحب أن يعمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن تعمل به الناء خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم تقول امنا عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعي العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فيفرض عليهم هذا العمل ومثال ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت صلى ذات أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى الناس بصلاته ثم صلى من القابلة في اليوم الثاني فكسر الناس فكسر الناس ثم اجتمعوا فلما أصبأ من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم زت ليلة صلى فصلى جماعة من الناس صلاته ثم في اليوم الثاني زاد العدد ثم في اليوم الثالث او الرابع لم يخرج إليهم ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس لقد, رأي لقد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا العمل لماذا خشيه أن يفرض على أمته فلهذا الترك فهذا الترك هذا الترك الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم زال المحظور منه زال المحظور منه وهو الخوف من أن يفرض علينا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم, ولم يعد هناك وحي لن يأتي وحي من السماء فلذلك جم ولهذا أو جمع عمر الناس على أبي بن كعب لصلاة قيام رمضان واستقر الحكم على أن القيام في رمضان سنة وذلك هناك أدلة أخرى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة كتبت له قيام ليلة فلا يقول قائل نحن لن نصل التراويح لماذا خشيه أن يفرض علينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خاف أن تفرض هذه الصلاة على أمته نقول لا هذا المحظور الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلم يعد هناك هناك وحي من السماء ولذلك جمع الناس عمر جمع النا جمع عمر, جمع عمر الناس على أبي بن كعب جمع الناس في صلاة التراويح وجعل عليهم أبي بن كعب يصلي بهم وأيضا النبي يصبح بما يدل على مشروعية صلاة النبي والإذن بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أو كتبت له قيام ليلة إذا هذا والنوع الثالث من الطروق النوع الأول قلنا من الطروق أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بطبيعته البشرية بشر أنف النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتيه الرغبة في أن يأكل من هذا الأمر، فهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، وقال إني أعلم أنه لا يوجد في ارض قومي، فلا نقول أن ترك أكل الضب سنة، لا، إنما هذا تركه بطبيعته البشريه الترك الثاني أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، النوع الثاني من الطرق. ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم امر لانه خاص به كتركه صلى الله عليه وسلم الاكل من مال الصدقه وقال إن آل وقال صلى الله عليه وسلم نحن ان لا تحل لنا هذه الصدقه لا تحل لنا هذه فلا يشرع لفقير او محتاج يقول انا لا اكل من الصدقه لماذا يا فلان لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاكل منها نقول له لا هذه خصية من خصائصه النوع الثالث من الطروق أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر خشية أو أن يترك العمل خشية أن يفرض على أمته نقول هذا المحظور زال بموته صلى الله عليه وسلم النوع الرابع من الطروق النوع الرابع ترك النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب خشية حصول مفسده أعظم يعني النبي صلى, الله، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعل امرا فيترك هذا الأمر لماذا؟ لأنه لو فعله لترتب على هذا الفعل مفسد أعظم من هذا الأمر مثال ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم خاش يعني خاف من الفتن على أهل قريش لأنهم حديث عهد بجاهلية كان يريد أن يهدم البيت ويجعل له ويجعله على على أول بنائه الأول ويجعل له بابان ولكنه خشية من ترطب مفسدة على ذلك فهذا ترك منه صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع مفسدة ترب على هذه المصلحة النوع الخامس الترك لحق الغير يعني يترك أمر من أجل الغير مثال ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من الثوم والبصل لحق الملائكة لحق الملائكة حتى لا يؤذيهم ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضروات الخضر شيء من الخضر من بقول فوجد لها ريحا وجد لهذا الخضر ريح لهذه الخضروات يعني رائحة فسأل فأخبر أن فيها من البقول ف يعني من الثوم والبصل فلم يأكل من ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم كل. فاني أناجي من, لا أناجي من لا تناجي قال البعض الصحابة كل منه فاني أناجي من لا تناجي فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الصوم والبصل من أجل الملائكة فهذا ليس فيه تشريع لهذه الأمة بل هو مباح بل هو مباح نلخص أنواع الطرق نلخص أنواع الطرق النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمور ترك بعض الأمور ترك أمور من ناحية طبيعته البشرية كما قلنا كترك أكل الضب فهذا ليس فيه تشريع. ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمور بعض الأعمال خوفا من أن, أن تفرض على أمة هذه الأعمال كترك صلى الله عليه وسلم الصلاة بالليل بالناس خاف أن تفرض هذه الصلاة عليهم وهذا المحظور زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور خشيت ترتب مفسده أعظم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمور لحق الغير كما ترك أكل الثوم والبصل المبحث الثاني نقل الصحابة لتركه صلى الله عليه وسلم كيف نقل الصحابة طروق النبي صلى الله عليه وسلم هل نقل الصحابة هذه جميع الطروق وما حكم يعني هذه الطروق التي نقلها الصحابة يقول علامه ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين قال واما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان وكلاهما سنه الصحابه نقلوا نوعين من الطرق والنوعان سنه النوعان سنه النوع الاول تصريحهم بانه ترك كذا وكذا ولم يفعله يعني يأتي واحد من الصحابة يقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذا النوع الأول كقوله في شهداء أحد أو كقولهم في شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصل عليهم نقل الصحابة ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغسيل الشهداء وترك الغسل وترك الصلاة عليهم وكقوله في صلاة العيد، كقول الصحابة في صلاة العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء. يعني نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك في صلاة العيد الأذان فلم يؤذن وترك الإقامة فلم يكن هناك إقامة لصلاة العيد. فهذه الطروق سنة. يعني من السنة لا يغسل الشهيد. ومن السنة كذلك ألا يؤذن للعيد ومن السنة كذلك ألا يجعل للعيد لصلاة العيد إقامة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمور ترك هذه الأمور مع القدرة عليها كما سيأتي والصحابة نقلوا هذا الطرق هذا النوع الأول من الطرق النوع الثاني عدم نقلهم لما لو فعله لا توفرت الهمم والدواعي أو أكثر الهمم أو حتى ولو واحد منهم على نقله يعني هناك أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو هناك أمور بمعنى أدق هناك أمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم تركها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يستطيع أن ينقلوا هذا الترك فلم ينقلوه جميعا او لم ينقلوا ولم ينقلوا واحد منهم فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع ابدا في مجمع عام مثال ذلك التلفظ بالنيه في الصلاه الصحابه لم ينقلوا البتة ولا واحد منهم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معهم، والمعلوم أن الصحابة كانوا يحرصون على نقل كل شيء إلينا، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الصلوات الخمس، والمعلوم أنه كثير منهم كان يراه يصلي النوافل، ومع هذا كله. وأن هذا الأمر خاص بالعبادة وأنهم كانوا ينقلون إلينا كل شيء حتى أدق الخصوصيات لدرجة أنهم نقلوا الشعارات البيضاء في لحيته ومع ذلك لم ينقل واحد منهم البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية وكذلك لم ينقل واحد منهم البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استقبل القبل ودع وأمن الناس تركوا نقل ذلك تركوا نقل ذلك ومنها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله صلى الله عليه وسلم سنة فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق معنى كلام ابن القيم أنه كما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا هو سنة كذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا سنة كذلك مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الجنائس كان يخرج في الجنائز وكان يصلي على الموتى وكان يذهب إلى القبور ويقف بين القبور ولم ينقل عنه البت أنه دعا على القبور دعاء جماعيا وأمن الصحابة وأمن الصحابة ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل فكذلك. من السنة أن نترك هذا الفعل أي الدعاء الجماعي عند القبور. النبي صلى الله عليه وسلم ترك التلفظ بالنية في الصلاة. فمن السنة أن نترك التلفظ بالنية أن لا نتلفظ بالنية. لماذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك؟ لأن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية لنقلوا لنا, لنا إذا الدوائع متوفرة وهم كسر وكانوا يصلي معهم في اليوم خمس مرات ولم ينقل واحد منهم البتة أنه تلفظ بالنية كذلك من الأمور المنتشرة الآن في المساجد المسألة الحبال الحبل الذي يوضع في المسجد حتى يقف الناس عليه حتى تستوي الصفوف هل نقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع جعل حبلا في المسجد يقف الناس عليه ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مع العلم أنه كان يستطيع أن يربط حبلا أن يربط حبلا والصحابة كانوا كثر وكانوا جميعا يدخلون المسجد ولم ينقل واحد منهم البتة أنه هذا الفعل فالترك هنا سنة كما أن الفعل سنة فإن الطرق سنة شروط حجية الطرق يعني نحن نقول أن الفعل سنة والترك سنة يعني مثال ذلك أضرب أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر نافلة الفجر ثبت عنه من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحس على هاتين ركعتين فقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فهذه سنة كذلك الترك سنة الأمور التي تركها نتركها نحن ترك التلفظ بالنية ترك الدعاء الجماعي عند القبور ترك الصلاة على الشهداء ترك تغسيل الشهداء هذه طرق نبوية فمن السنة كذلك أن نترك هذه الأمور ولكن الطرق النبوية حتى تكون حجة لا بد من شروط شروط حجية الترك الأول, الشرط الأول أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهد صلى الله عليه وسلم وأن تقوم الحاجة إلى فعله فإذا كان الحال كذلك وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كان تركه لهذا الفعل سنة يجب الأخذ بها ومتابعته في, في, في, في هذا الطرق مثال ذلك انتبه مثال ذلك معنى هذا الكلام أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد كان يصلي العيد وهل كان يؤذن للعيد كان لا يؤذن للعيد هل كان يقيم لصلاه العيد الاقامه لا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاذان والاقامه هل كان يستطيع ان يؤذن نعم كان يستطيع ان يؤذن ترك الاذان مع القدره على ذلك وتوفر الدواعي فلهذا نقول أن الترك سنة لأنه وجدت الأسباب صلاة العيد وتوفرت الدواعي أيضا والأسباب يستطيع أن يؤذن ومع ذلك ترك الأزان فالترك لنا سنة مثال آخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن لصلاة للصلوات الخمس كان يؤذن للصلوات الخمس طيب نحن يؤذن في المكروفون أو في الآلات الحديثة هل هذا الأذن في المكروفون بدعة نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في المكروفون ولم يؤذن في الآلات الحديثة إذن هو بدعة نقول لا هل كان هذا موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الجواب لا لم يكن موجودا لو كان موجودا في عديد صلى الله عليه وسلم وترك الأذن فيه لقلنا أنه بدعة ولكن لم يكن موجودا عنده صلى الله عليه وسلم أو بعبارة أيصر, بعبارة أيصر نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد كان يصلي العيدين كل عام وكان في قدرته أن يؤذن ولم يوجد مانع لم يوجد مانع من الاذان ومع ذلك ترك الاذان فالترك هنا سنه فالترك هنا سنة نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد صلى العيد وكان في قدرته ان يؤذن كان في قدرته يؤذن ولم يوجد مانع كان يستطيع ولا يوجد مانع ومع ذلك ترك الاذان فالترك هنا سنة الترك هنا سنه لأنه لأنه وجد المقتضى وتوفرت الأسباب وانتفت الموانع ومع ذلك لم يؤذن هذا هو الشرط الأول أن يوجد السبب حتى يكون الترك حجة أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل الأزان يوم العيد وجد السبب أن هناك صلاة و انتفى المانع يستطيع أن يؤذن ومع ذلك ما أزن إذا فالترك سنة الشرط الثاني انتفاع الموانع وعدم العوارض لأنه صلى الله عليه وسلم قد يترك فعلا من الأفعال مع وجود المقتضى له بسبب وجود مانع يمنعه من, من فعل ذلك يعني قد تتوفى الأسباب ولكن يوجد مانع مثال ذلك القيام في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يصلي كل ليلة لكن وجد مانع ما هو المانع المانع أنه خاف أن تفرض هذه الصلاة على أمته الآن انتفى هذا المانع لأنه لن ينزل وحد يبين أن هذه الصلاة أصبحت فريضة انتفى هذا المانع بموتي صلى الله عليه وسلم وهذه الطرق النبوية الطرق النبوية ينبغي الإنسان أن يعتني بها فهي كثيرا ما تحدد ان كان هذا الفعل بدعة أو كان هذا الفعل أو كان هذا الترك سنة مثال ذلك الدعاء عند القبور الدعاء عند القبور ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند الجماع عند القبور ما الدليل أنه تركهم الدليل أن الصحابة لم ينقلوا إلينا مع أنه كان جميع الجنائز إلا ما شذ يحضرها يحضر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر جميع الجنائز إلا ما نظر ومع ذلك والصحابة كانوا يحضر يحضرون بالمئات ومع ذلك لم ينقلوا أنه دع عند القبور دعاء جماع ترك الدعاء الجماع عند القبور هل كان يستطيع أن يدعو كان يستطيع أن يدعو هل دع لم يدعو إذا الترك هنا سنة الترك هنا سنة. المبحث الرابع من مباحث السنة أنواع الأحكام الواردة في السنة نحن تكلمنا الآن على حجية السنة وقلنا أن السنة دليل شرعي دليل من أدلة الشرع المستقلة يثبت به الأحكام الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح أقسى أنواع الأحكام الواردة في السنة الأحكام الواردة في السنة باستقراء أهل العلم سلاسة أقسام قال الإمام الشافعي فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه سنه النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة وجوه كما يقول الشافعي قال ابن القيم والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه الأحكام الولدة في القرآن على ثلاثة أقسام القسم الأول القسم الأول أن تكون السنة موافقة أن تكون السنة موافقة لما في القرآن من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة القسم الأول أو النوع الأول من الأحكام الولدة في السنة أن توافق ما جاء في القرآن أمر معين حكم القرآن عليه بالتحريم جاءت السنة وحكمت على نفس الأمر بالتحريم وفقت القرآن أمر معين حكم القرآن بوجوبه جاءت السنة وحكمت بوجوبه مثل مثال على ذلك كحرمة حقوق الوالدين وكالزنة وكشرب الخمر وكالقتل هذا من باب توارد الأدلة اتفقت السنة والقرآن على تحريم هذه الأمور يبقى النوع الأول من الأحكام الواردة في السنة موافقة ما في القرآن من من كل الأوجه هذا القسم الأول يعني السنة هنا لم تأتي بدليل جديد بحكم جديد إنما وافقت ما جاء في القرآن وافقت ما جاء في القرآن النوع الثاني أن يكون بيانا لما اريد بالقرآن وتفسيرا له أن يأتي حكم مجمل في القرآن السنة تفسر هذا الحكم ما جاء حكمه في القرآن يعني أن يأتي حكمه في القرآن مجملا ويبينه النبي صلى الله عليه وسلم يبينه بقوله أو بفعله أو بتركه أو بتقريره صلى الله عليه وسلم كتص... كتفصيل مواقيت الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا له وقت محدد ولكن متى جاءت السنة فقالت الفجر وقته كذا الظهر وقته كذا العصر كذا المغرب كذا العشاء كذا الله عز وجل قال وأقيم الصلاة فلا يوجد أي في القرآن تقول استقبل قبلة ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة وما معك من القرآن ثم مركع ثم مرفع ثم مسجد ثم مجلس لا السنة وضحت هذه الأمور وكذلك سائر احكام الزكاة واحكام الصوم والمناسك والزبائح والأنكحة وغير ذلك ما وقع مجملا في القرآن فاصطرته السنة القسم نقول أقسام أو أنواع الأحكام الواردة في السنة أنواع الواردة في السنة النوع الأول موافئ أن تكون السنة موافقة لما جاء في القرآن من جميع الأوجه فما حرمه القرآن حرمته السنة كالقتل وكالزنا وكشرب الخمر فهذا يعتبر من توارد الأدلة. الدل وارضة في القرآن وارضة في السنة أيضا هذا هو القسم الأول من السنة أن تكون موافقة لما جاء في القرآن سنة جاء لم تأتي بشديد الله عز وجل يقول اجتنب السبع الموبقات أي المهلكات الكبائر وذكر منها القتل قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فهذا حرمت حرمه القرآن وحرمته السنة فهذا النوع الأول من الأحكام الوردة في السنة أن توافق ما جاء في القرآن النوع الثاني من الأحكام الوردة في السنة أن تفصل ما جاء في القرآن كتفسير مواقف الصلاة وكيفية الصلاة وأحكام الصيام وهذا مفطر وهذا لا وهذا لا يفطر وهذا وقت الإفطار وهذا وقت الإمساك وهذا يجوز وأحكام الزكوات هذا فيه زكاة هذا ليس فيه زكاة نصاب كذا كذا نصاب الإبل كذا نصاب الغنم كذا عروض التجارة كذا هذا فيه زكاة حلي المرأة ليس فيه زكاء أو ليس فيه زكاء الله عز وجل أمرنا بالزكاة ثم جاءت السنة وبيّنت هذه الأمور قيلت بعض الأمور أطلقت بعض الأمور فسرت بعض الأمور فسرها النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله صلوا كما رايتموني أصلي إما بفعله إما بتقريره إما بتركه صلى الله عليه وسلم أحكام الزكاة احكام الصيام احكام الزبائح احكام الأنكحة, أحكام الأنكحة، البيوع الحدود إلى غير ذلك فالقسم الأول أن تكون السنة موافقة من للقرآن القسم الثاني من الأحكام الواردة في السنة أن تكون السنة مبينه أو موضحة لما جاء في القرآن القسم الثالث أن تكون السنة موجبة لحكم سكت عنه القرآن سكت عنه القرآن أو محرمة لأمر سكت عن تحريمه القرآن وهذه تسمى السنة الاستقلالية وقد تكلمنا عليها في المرة الماضية السنة الاستقلالية مثل ماذا؟ مثل الجمع بين المرأة وعمتها أو الجمع بين المرأة وخالتها لا يجوز أن يتزوج الرجل خالت زوجته ولا عمت الزوجة هل هذا في القرآن؟ لا ان فرضت السنة بذلك فهذا يسمى سنة استقلالية مثل ماذا؟ التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب لا يجوز لفلان أن يتزوج فلانة لأنه رضع معها هل هناك آية تقول ذلك؟ لا هذا ورد في السنة منع الحائض من الصوم والصلاة هل هناك آية تمنع المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم لا وإنما انفرضت السنة بذلك وجوب الكفارة المغلظة على من جامع أهله في نهار رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكين لو وقع على زوجته في نهار رمضان حكم عليه بهذه الكفاره المغلظة ولا ينتقل من واحدة إلى الأخرى عند جمهور العلماء إلا إذا عجز عن التي تليها ولو صام, ولو صام خمسين يوما لو صام سمان يعني ست شهرين إلا يوم ثم أفطر قبل أن يظهر الهلال أمر بالإعادة شهرين متتابعين هل هذا جاء في القرآن؟ لا هذا جاء في السنة تحريم أكل زي, زي تحريم أكل كل زيناب من السباع وكل مخلب من الطير هل هذا في القرآن؟ لا هذا في السنة إذن الأحكام الواردة في السنة على ثلاث أقسام إما أن يأتي الحكم في السنة موافقا لما جاء في القرآن. موافقا لما جاء في القرآن من جميع الأوجه، السنة جاءت بالحكم على أن الزنا حرام، ونفس الحكم في القرآن. السنة جاءت بأن القتل حرام، ونفس الحكم في القرآن. السنة جاءت بأن العقوق الوالدين حرام، ونفس الحكم في القرآن. السنة قالت إن إن الكبائر إن من الكبائر القتل، والقرآن حرم القتل، فهذه السنة هنا موافقة لما جاء في القرآن. هذا القسم الأول. من الاحكام السنة في احكام كثيرة. هذه الأحكام تنقسم إلى ثلاثه أقسام. القسم الأول أن تكون موافقة لما في القرآن. القسم القسم السامي الأحكام الواردة في السنة أن تكون مبينة وموضحة لما جاء في لما أجمل في القرآن. قال تعالى وأقيموا الصلاة كيف أصلي؟ وضحته السنة وبيانت السنة. قال تعالى وأئتوا الزكاة كيف أزكي؟ هل المرأة زكاة الحلي في زكاة؟ هل كم النصاب؟ كم النصاب؟ كم من الإبل يخرج عليه؟ كم من المال؟ هل إذا مر عليه مر عليه خمسة أعوام عام واحد بينت السنة ذلك بينت ما جاء مجملا في القرآن ما هي الأضحية شروط الأضحية شروط أنواع البيوع المحرمة أنواع البيوع المباحة الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا والبيوع كثيرة أي أنواع البيوع مباحة؟ بيع العينة؟ بيع العينة؟ هذه البي... الأنواع بيع ما لا يملك؟ بيّنت السنة هذه الأمور النوع الثالث من الأحكام الواردة في السنة أحكام انفرضت فرضت السنة بها فأوجبت ما سكت القرآن عن ايجابه وحرمت ما سكت القرآن على التحريم كالأكل كأكل لحوم الحمر الأهلية الحمر الإنسية كأكل كل زيناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كتحريم الصلاة على الحائض وتحريم الصوم عليها كالجمع بين المرأة وعمتها إلى غير ذلك من الأمور التي حرمتها السنة أو اوجبتها السنة هذه تسمى سنة استقلالية. سنة استقلالية المبحث الأخير من مباحث السنة وبعون الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ في الدليل الثالث وهو الإجماع الإجماع تكلمنا عن القرآن تكلمنا عن السنة الدليل الأول من أذل الشريق القرآن الدليل الثاني السنة الذي سنختم الكلام عنها الآن الدليل الثالث الإجماع ثم القياس ثم نكمل باقي الأدلة المختلف فيها بقي مسألة واحدة لا علاقة في الاحتجاج بالسنة وهي الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام نحن نقول أن السنة دليل شرعي مستقل هناك أحكام تؤخذ من السنة السنة أو السنة مبينة لما اجمل في القرآن أو السنة احيانا تأتي بحكم جديد سكت عنه القرآن فلا بد من صحة هذا الخبر لا بد من ثبوت هذا الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فمن شروط الاحتجاج بالسنة أن تصح نسبة هذا الحديث للمعصوم صلى الله عليه وسلم والعلماء قالوا إن الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية بالاتفاق فلا يؤخذ منه حلال ولا يؤخذ منه حرام الحديث الضعيف والحديث الضعيف قبل أن نعرفه نقول أن الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شزا ولا معللة يعني الحديث الصحيح في خمسة شروط الشرط الأول ما رواه العدالة العدالة أن يتصف رواة هذا رجال هذا السند بالعدالة الشرط الثاني الضبط أن يتصفوا بالضبط وهذه يعني إيه هذه الأمور يعني تدرس بشيء من التوسع في دروس المصطلح ال الشرط الثالث اتصال السند ومعنى الاتصال أن يكون كل راوي سمع هذا الخبر من شيخه من صح السماع من شيخه الشرط الرابع عدم انتفاء الشزوز، السلام من الشزوز، السلام من الشذوذ الشرط الخامس السلام من العلل القادحة. إذا فقد الحديث شرط من هذه الشروط يقال عنه أنه ضعيف. فإذا فقد العدالة ان هذا الراوي كذاب. قيل أن هذا الحديث موضوع. قيل أن هذا الحديث موضوع. فقد الضبط هذا الراوي سيء الحفظ. كثير الخطأ والوهم حكم عليه بالضعف حكم عليه بالضعف فقد الاتصال فلان لم يسمع من فلان حديث منقطع قد يكون الانقطاع قد يكون الانقطاع, الانقطاع له صور كثيره قد يكون مرسل قد, قد يكون معضل قد يكون منقطع قد يكون معلق الحاصل ان اذا فقد شرط الاتصال حكم عليه بالضعف بالانقطاع السلام من الشذوذ قد يكون الحديث شاذ قد يكون الحديث ايه شاذ فمثلا من الحديث الشاذة مثل تحريك السبابة في التشهد فان رواية التحريك شاذة ورواية الاشارة فقط بدون التحريك هذه هي المحفوظة هي, هي المحفوظة كذلك مثلا في دعاء في دعاء دعاء اذكار الاذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاه القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيله أبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته الذي وعدته زيادة إنك لا تخلف الميعاد شزة فلا يحتج بها نقول لا نقول هذا في الزك لماذا؟ لأن هذه الزيادة شازة هذه الزيادة شازة كذلك ولا يكون معلن في علة قادحة مثلا الأحاديث الواردة الأحاديث الواردة في الغسل من حمل الجنازة هناك أحاديث من غسل ميتا فليغتسل من غسل ميتا فليغتسل هذا الحديث غرض من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل يعني إذا هذا أقل الأحوال يكون الغسل مستحب ولكن هذه الأحاديث معللة ضعيفة لا يحتج بها ولذلك لم يقل أحق يعني على التحقيق أن الغسل من من تغسيل الميت ليس بفرض ليس بفرض لأن الخبر فيه ضعيف فإذا الحديث الضعيف هو ما فقد شرط من هذه الشروط التي ذكرناها اتصال عدالة الرواء طبط الرواء اتصال السند السلام من الشذوذ السلام من النعلة إذا فقد شرط من هذه الشروط نقول أن هذا الحديث ضعيف. فلا يحتج به في فلا يحتج به في الأدلة لا يعتبر دليلا شرعيا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل أبي قال سألت أبي عبد الله بن أحمد يقول سألت أبي عن الرجل تكون له الكتب المصنفة عنده كتب فيها فيها ماذا فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين يعني عبد الله بن أحمد يقول لابيه رجل عنده كتب فيها أحاديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين هذا شيء حسن ف... وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المطروك منها يعني عبد الله يقول والرجل الذي عنده هذه الكتب ليس عنده بصر بمعرفة الضعيف ولا من الصحيح لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف أي عمل بها؟ يعمل بها يعمل بهذه الأحاديث بدون أن نميز قال أحمد لا يعمل حتى يسأل حتى يسأل ما يؤخذ به منها في فيعمل به فيعمل به فيكون العمل على أمر صحيح يعني أحمد يرى الإمام أحمد يرى عدم العمل بهذه الأحاديث الضعيفة وهناك كلام لشيخ الإسلام بن تيمية يقول كلام مهم جدا في غاية النفاسة ابن الع... الشيخ الإسلام لتنمية في كتاب التوسل والوسيلة يقول رحمه الله ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع فقد خالف الإجماع كلام الشيخ الإسلام نتامية يقول ولم يقل أحد من الأئمة ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء مستحبا او واجبا بحديث ضعيف ومن قال ذلك فقد خالف الإجماع إذا الشيخ الإسلام نتامية ينقل الإجماع او على أن لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا يجوز النسبة فيه النسبة به أمرا مستحبا نقول هذا الأمر مستحب حديث ضعيف هذا الأمر مكروه ومع أن الحديث ضعيف لا يجوز ذلك ولذلك الذين يقولون أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل أعمال يعني الأعمال يعني في الأمور المستحبة نقول لهم ما الدليل على التفريق بين الفضائل وبين السنن والفرائل يقول شيخ الإسلام بن تيميه ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بالفضائل الأعمال او مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع وقال الحافظ بن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف يقول فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان يتبعون الحديث الصحيح. هنا تنبيه مهم قد يقول قائل نجد في كتب الفقه المشهورة المعتمدة الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة كتب الفقه المطولة ككتاب مثلا على سبيل المثال ككتاب فتح القدير شرح العاجز الفقير في الفقه الحنفي وكتاب بدائع الصنائع أحاديث ضعيفة كثيرة وكتاب المبسوط في الفقه الحنفي وكذلك في المغني حاديث ضعيفة وكذلك في المجموع حاديث ضعيفة يعني السبب في ذلك نجد في كتب الفقه المشروع المعتمدة الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة بل أحيانا بما هو واهن ضعيف جدا وهذا يعود والله تعالى أعلم كما قال العلماء إلى سببين السبب الأول أن يكون الحكم ثابتاً بدليل آخر أن يكون الحكم ثابتاً بدليل آخر غير ذلك الضعيف يعني هناك حكم يعني مثلاً بعض أهل العلم يستدل على استحباب صلاة الجماعة بما ورد بما في صاحب بن خزيمة إذا رايتم الرجل, الرجل يعتاد المساجد فشدوا له بالإيمان وهذا حدثهم ضعيف جدا. فيورد هذا الحديث نقول أن هناك أحاديث أخرى لعل هذا العالم احتج بالأحاديث الصحيحة كصلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة وهذا في الصحيح فنقول أن يكون الحكم ثابتا بحديث الصحيح ثم يورد هذا الإمام هذا الحديث الضعيف ليس من باب الاحتجاج إنما من باب الاستئناس السبب الثاني أن يكون المستدل به ممن لا شأن له في تمييز المقبول من المرضوط، يعني سبب وجود الأحاديث الضعيفة في كتب الفقه السابق الأول أن يوردها الإمام العالم من باب الاستئناس ليس من باب الاحتجاج الدليل الأمر الثابت عنده بأدلة صحيحة وإنما أورد هذه الأحاديث الضعيفة من باب الاستئناس فقط وتكون خفيفة الضعف. أو يكون صاحب هذا الكتاب ليس من أهل الحديث فلا يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف وبهذا القدر كفاية ونكون قد انتهينا من الدليل الثاني وهو من أدلة السنة ونذكر بعض الأسئلة على هذا الدرس فنقول نقول اذكر أقسام الطرق النبوية اذكر أقسام الطرق النبوية السؤال الثاني اذكر أنواع الأحكام الواردة في السنة قلنا الأحكام الواردة في السنة أذكر على ثلاثة أقسام إما ان تكون أو على أو ثلاثة أنواع إما أن تكون موافقة لما جاء في القرآن حكم جاء في السنة نفس الحكم الذي جاء في القرآن وهذا يكون من باب تورد الأدلة أو تكون أو يكون الحكم أو تكون السنة جاءت تبين القرآن أن تكون مبينة لما أجمل في القرآن أو تكون سنة استقلالية أو جبت ما سكت عنه القرآن أو حرمت ما سكت عن تحليمه القرآن اذكر أنواع الأحكام الواردة في السنة السؤال الأخير هل يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية؟ هل من الممكن أن نثبت حكما شرعيا بحديث ضعيف؟ وبهذا القدر الكفاية سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام.